بوك تو چتير ست يدنا واحد واربعون واحد واربعون أوريينتيران التوجيه التوجيه كدأه توريستيشكوت أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ إمتلي كارتة نغردة؟ هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ موجة لي دا سي رезервيرت تك ستايا؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ كدائي ستاريات كرات؟ أين هي المدينة القديمة؟ أين هي المدينة القديمة؟ كدائي كاتدراوطة؟ أين هي الكاتدرائية؟ أين الكاتدرائية؟ كدائي مزايت؟ أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ كادے можа да се купят أين يمكن شراء طوابع بريد؟ <تصفيق> أين يمكن شراء طوابع بريد؟ كادے можа да се يمكن شراء زهور؟ أين يمكن شراء زهور؟ къде може да се купят билети? Ей на Юмкино, Шира Етевекира Сафър. Ей на Юмкин, Шира Тевекира Сафър. Къде е пристанището? Ей на Къде е пазарът? Ейна сук. Ейна сук. Къде е замъкът? Ейнал Хасър. Ейнал Хасър. Кога започва туристическата обиколка? Мета Табда Ульжаула. Кога свършва туристическата обиколка? Мета Тантахи Лжаула. Мета Ельжаула. Колко време трае туристическата обиколка? Към Мудатулжаула? Към Мудатулжаула? Бих искала екскурсовод, който говори немски. Уридо Муршидан, ятахаддатул Алмания. Арид Алмания. Бих искала екскурсовод, أريد غوفوري مرشدا يتحدث الايطاليه أريد مرشدا يتحدث الايطاليه بيسكيلا اكسكورسووت كويتو غوفوري مرشدا يتحدث الفرنسيه اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه